وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا ولولو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أ عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوا من المسد للحرام والهدي معكوفا أي بلغ محي له ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تفأوهم لم تعلمهم أن تفأوهم فتصيبكم منهم معرض بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما